الف لام ميم رو تلك ايات الكتاب والذين انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها كُماسْتَوَلَ العْج وَسَخرَ الشَّمسَ وَقَمَر كلُّه يجرْلِ لأأَجَلٍ مسََّا يُدَبِّرُ الْ الأمرَ يُفَن الْآياتِ عَكُم بِق إِ رَبّكُمْ تُوقِنون وَهُو الذي مَدَّ الْ الأرضَ جَلَ فِيهَا رَاس وَأَنهار وَمِن كل الثَّمرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَووجَيِْثنَّين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطعم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 من أسر القول ومن جغر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بيا من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنة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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعظ الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 وَكُلُّ وَادٍ آمِنٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حقما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى نَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ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 ويقول الذين كفروا نست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب